فويل يومئذ للمكذبين الذين هموا في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ تَكْهِينٌ بِمَا آتَاهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَاهُمُ رَبُّهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كلُ وَشْرُوهَنيِي أَم بِمَا كاتُم تَعملون متَُّكِينَ علىى صُور النصْفُوفَ وَزَوجَنَاهُم بحُور عين والذِينَ آمَنُوا وَاتَّبعتم ذُِّيَةهُ بإمٍَ الحَقُن بِهِمُ ذُرِيياتهِمحَكنا بِهِمُ ذُِّياتِهِم وَمَا أَلَتْنهُ مِْ عملهِم مِن شيءَ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا سَلَامًا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إا كَُّا قبللُ فِي أَهْلِناَا مُشْفِقين فَمَنَّ اللهَّهُ عَلَنَا وَقونَا عذابَ السَّمُون إِ كَُّا مِ قَلُ نَدَعوهَاأَهُ هو الْبَر الرَّحيِيم فَذَكرِر فَمَا آ تَ بِنِعممَّةِ رَبِّكَ بكاهِنِ وَلا مَجون أَمْ يَكُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمُ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَامُرُهُمُ أَحْلَامُهُمُ بِهَذَا أَمْ هُمُ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَكُولُونَ تَقَوَّ لَهُ بَلَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَ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 مْ تَسألهُم أَجرَْ فَهُ مِم مورَمِ مُثقللون أَمْ عدَهُم الغَبُ فَهُم يَكتبون أَم يُريدونَ كَد فََّذينَ كَفرَهُم المكيدون أَمْ لَ إهُ غَيير الله سُبحان الله عَا يُشِكُون وَأَن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الذي فِيهِ يَصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ